رب العالمين وصلاة الله وسلامه على أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اهدنا واهددنا وتقبلنا وتقبل منا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اليوم ان شاء الله نتدارك سويا ثلاث عناوين العنوان الاول الاريب العاقل هو الفطن المتغافل للعنوان العنوان الأول تحقى طبعا كلام الأريب العاقل هو الفطن المتغافل والأريب من أرب أرابة واربا أي عقله وصار بصيرا فهو أريب وأرب كده يعني المعنى اللغوي فالأريب العاقل هو الفطن المتغافل تحت هذا العنوان يقول الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإذا سمعتم بنيا كلمة من حاسب فكونوا كأنكم لستم لها بشاهدين والتبدو دلفين معرضين يعني دلفين معرضين دلفين بصفاحكم عنها تحلما فانكم اذا انبيتموها حيالها لها وقعت مها على من قالها وان الاريب العاقل وهو الفطن المتغافل يعني انا عملوا فيها رايحين دي ما بقول في التعبير الدولة <تصفيق> ذاك كلمة يعني مفعم بالحسد ما هي كلمة طيب أبدا لكن عمل فيها رايح فأنه الكلام مالي قال <تصفيق> فانكم اذا امضيتموها حيها لها وقعتموها على من قالها وان الاريب العاقل هو الفطن المتغافل واذا تجاهل عليكم احد فليكن لسان حالكم قول الحق تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ولتتمثلوا قول حاكم حاتم طائف حاتم الطائف هذا أحد أدواب يعني قبل الإسلام كان حياتهم كانت سبق ظهور الإسلام وهو حاكم ابن عبد الله أبو سفان ابنته أقبائي والد عدي صحبي الجليل يعني ولد أدرك النبي والإسلام وكان من أصحاب رسول الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي الكريم وكان حاكم جوادا ممدوحا في الجليل وكذلك كان ابنه في الإسلام وكانت لحاكم مآثر أمور عذيبة وأخبار مستغربة في كرمه وروى البيهقي عن علي من أبي طالب رضي الله عنهم أن ابنة حاكم كانت في سبايا طيب كانت في السبايا بعد أن يعني اصبحت الغلبة للمسلمين على قبلتهم التي وقعت في وجوه في الإسلام انتصر المسلمون عليهم فجاءت ابنته من ضمن السبايا سبايا طي فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد سل الله عليه وسلم إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العربي فإني ابنة سيد قومي وإن أبي كان يحمي الذمار العشير يعني ويفك العاني ويشبع الجائع ويكس العاري ويقرد ضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم يرد طالب حاجة قط ما قم حزور الصف قال بيكل وانا ابنة الحاكم طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا عنها فكوا فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله تعالى يحب مكارم الأخلاق. <تصفيق> هذا هو حاتم الطيب. ماذا قال حاتم الطيب؟ شهذ والتمتّد قولي حاتم الطيب. قال شنو؟ قال حاتم حاتم وما من شيمتي شتم ابن عمي. وما أنا مخلف من يقتديني. وكلمة حاسد من غير جرم. سمعت فقلت مري فانفذني فعابوها عليه ولم لم تعبني ولم يعرق لها يوما جبيني وذو الوجهين يلقاني طليقا وليس إذا تغيب يأتليني تغيب يعني أغتابني يعني ذكر ذكرني وأنا غائب بي بي بما يكره وليس إذا تغيب يأتليني يعني ينقصني كلام لا ينقصني بصرت بعيبه فكففت عنه محافظة على حسبي وديني كلام شكمان وقال وكونوا بني المعنى الشاخصة والمثل الحي لقول هدبة ابن الخشرم العذري وهدبة قال ابو الفرج الاصفهاني هو هدبة بن الخشرم بن كرز وهو صاح شاعر فصيح متقدم من بداية الحجاز وكان يروي للحطيئة هذا جاء أخبار في في كتب الأخرطة يعني الأطباق في أخبار الغدال وقد لقد هذه هذه الأبيات بالبيحة في شعب الإيمان والراقع في التدوين بكل خطر عن أبي حق السبيعي عن عليهم طالب رضي الله عنه روى هذه الأبية اللي حنذكرها قال شنو غذب ابن الخشرم العذري قال وكن معقلا لخير واصفح عن الخناء فانك راء ما حييت وسامعه وأحبب إذا احببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أن تنازعك وأضغب إذا أبغبت ضغبا مقاربا فإنك لا تدري متى الود وهاجعه وكن معقلا للخير ايضا يعني الخير كانما كله بس بيته عندك جدا معقلا للخير واصفح عن الخنا ما ادري شي كله صغيره وكبيره وفعاله وكبير ادعي صفحه وجهك وكانك ما شايفه فإنك رأى ما حييت وسامع طول ما انت عايش يشوف يا ما تشوف تتير وتسمع لذلك ما تجيب في المسائل الماضي أبتت سحقي ليكو حدار وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا ما تبالغ في محبتي يعني من تحب كمان لمن تتجاوز الحد لأنه ما معروف لقبض منه ما يغضبك ويكون هناك بارقت في محبتي واستنع عليه ولما انتهي يتبيع عليه بسيء او لسي يأتي انه نموك لذا من هذا كل سكفه حسا بي <تصفيق> بارقت يجد الكفر ولذاك في محبتك ذا تكون مقتصد و احبب اذا احببت حبا مقاربا فانك لا تدري متى ان تناجع لهذه المودة والمحبة فاتجي اسباب اخرى اسباب تودك للجفاء والكراهية وكذلك اذا ابغبت وابغض إذا أبغضت بغضا مقاربا ما تصل يعني ما تصل الحد في <تصفيق> في البغض برضو لعل الذي يعني أبغضته لأفعالي وتصرفاتي ومعاملاتي معك يعني قد يقش موقفي نسي كل ما ذاك ولو بالغت في كراهيتي وحكمت عليه بتلقى ثاني رجعه من احكامك وكلامك بتلقى الدرب بدون تفكير بسكه لبناء الجسور الثقه والموده وابغض اذا اضغطك بغضا مقاربا فانك لا تدري متى الود راجع ده العنوان الاول طيب العنوان الاول في خواطر تيمن يمكن يكون حاتم دا شيخ مجاهل أيوة ما حضر الإسلام لكن ابنه وابنته آه ما شاء الله دال يعني أكرمهم الله بالإسلام وصحبة النبي الكريم عليه صلاة والسلام لا القوله رضي الله عنه إذا سمعتم بني كلمة من حاسب فكونوا كأنكم لسهم لأب شاهدين يعني كأنكم حاضرين وهي التحاضر أو شائعة لكن يمضت لكم تعبر الله <تصفيق> وبهذا القول من المؤلف رضي الله عنه دعوة للعفو والصفش والتجاوز وذلك امتثالا لأمر الله وتخلقا بأخلاق الله فهو اي الحق عز وجل قال جل في علاه إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا شوف يعني من من من اوصافه جل جلاله يعفو وهو القادر على الانتقام والعقوبه عفوا قديرا فأنت حتى لو لك القدره على ان ترد وتنتقن الصفح والعفو اولى واجمل أعف أن تود أن تود خيرا أو تخف أو تعفو عز عز فإن الله كان عفوا قد تخلق ويخلق ربنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين في معه الثناء الثناء والمدح يكره الله صفاتها ولئن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كذلك قال الله عز وجل إن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم كما هو يغفر ويرحم ويصفح ويحلم كذلك أنت أمتثل أمر الله بالتحلي بهذه الأخلاق وكن من أهل العفو والصفح والمغفرة والرحمة والتجاوز وصاحب مثل هذه الخصال هو وافر العقل كامله ما تستفز الحاجات البسيطه يصلح ما أفسده غيره في هدوء وسكينة ومن كمال عقله أنه لا يجاري غيره إلا فيما يرضي ربه فهو محكوم بأمر الله لا بما تمليه عليه نفسه وهواه يعلم من يحاول يستفزوه ويخرجوه عن طوره يعني عن الحلم إلى الجعل يذكر هذه الآيات من كتاب ربه وكيف أن الله وهو القادر المقتدر يعفو ويحلم ويغفر ويتجاوز يذكر هذه الأشياء فيعمل بمقتضى ما ذكر من امر ربه لا بما تمليه عليه نفسه وهواه لأن الحاله دي لما دي لما الشيطان والذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فذكروا إذا هم مبصرون والإقران مكان يمدون في الغي ثم لا يبصرون فالأتقياء حتى إذا كان أعصابهم ما يصيب غيرهم من لمة الشيطان ما بيتابعون يرغم أنفى الشيطان بالمتاب ويرجعون إلى نهج ربهم رب الأرباب وأمره ماذا أمره بماذا أمره مثل هذه المواقف فيتبعون أمر الله ويخالفون الهوى والنفس ولا يبلغ المدى في عداوته وحبه لغيره المجعني معناها يبغض إذا أبغض هون الماء ويحب إذا أحب هون الماء لأنه لا يدري متى يكون عدوه يوما ما ومتى يكون صديقه يوما ما, ما أبغض أبرد إذا أبغضته هونا ما يعني عازر أن يكون حبيبك يوما ما وأحب إيجابته هونا ما عازر أن يكون عدوه كيوما ما. فنوع مختصين في كل ذلك وفي كل ذلك متجنب المهالك متجنب المهالك. هذا في في في العنوان الأول والعنوان الثاني. يقول يعني العنوان اياكم والاعجاب ان وفقتم للصواب اياكم والاعجاب بانفسكم يعني ان وفقتم للصواب قالوا اياكم بني والاعجاب بانفسكم ان وفقكم الله لما فيه الخير واحذروا الثقه بما يعجبكم من نفوسكم وما يبصركم على اهليكم بمد الاعناق والتوقن المدح وحب الاطراء فاني وجدت ذلك من اهنئ فرص الشيطان اهنئ فروس الشيطان ومن اوسق احابيله في نفسه نسبهيا ليتبرا يعني يدمر ويهلك ليتبرا بها ما يكون من احسان المحسنين وإعاقة المتجردين في سيرهم إلى الله يعني يكون دا ما عنده مشكلة غير أنه الإعجاب صار له آفة بعد ما شاء الله عماله سمحه وحاله طيبة وموفق لما لم يوفق إليه غيره من الناس لكن في آفة وهي الإعجاب العجب شوف مشكله كبيرة خلاص وبيقع فيها ناس كتير إذا كده السيد عشر غلط عنها وأربعة سؤال متى يكون الرجل محسن؟ قالت إذا ظن أنه مسيء يعني مع كونه محسن لا يحسن الظن في نفسه ومتى يكون مسيئا؟ قالت إذا ظن أنه محسن ومتى يكون مسيئا قالت إذا ظن أنه محسن لمجرد ما نام ورضي عن نفسه راح فيه وضع عليكم بني بإتار ذوي الأخلاق الحسنة على غيرهم في, في مجالسكم فإن ذلك أذين فإن ذلك أزيّن لمجالسكم وأملك لشجون أحاديثها وفضل بني الفقه وأهله على بقية الصنائع ولئن سلك الناس شعبا وسلك أهل الدين والصفاء ذوي المروءة والشرف شعبا وسلكوا شعب الدين وحملته وكونوا اقمارا يهديكم الساري تحملون كتاب الله وانتم سابقون بالخيرات عاملين بادق الاشارات قائمين بكل الواجبات فتؤولون مراميه وتتاثرون خطى نبيكم الكريم عليه افضل الصلاه والتسليم حتى تدانوا بخلعه الثنيه وإن افضل ما تزين به المرء ألفق في دين الله وأكرم ما تحلى به عبد تقوى الله وحصن الخلق فاطلقوا العلم بالله بنيا وحثوا عليه ونقبوا عن المعرفة بأحكام الله ودلوا عليها فان الدال على الخير ففاعله وطبعا هذا معنى حديث ولفظه كما خرجوا الترميل من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا وخرجوا أبو داود والبخاري في الأدب من حديث ابن سعود رضي الله عنه من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله واحرصوا على المعرفة بما يتقرب به إلى الله، فإنه الدليل على الخير كله والقائد له، والامر به والناهي عن المعاصي والمبقات كلها. أن جمع المعرفة كشافه نور، بها يميز الإنسان بين الطيب والخبيث. فإذا لم يكن له نور ومن لم يجعل له, له نورا فما له من نور إقاب الساكت في الظلام وتوجه مشكلة فطالما المعرفة والعلم نور وخاصه العلم المتعلق بما يتقرب به إلى الله أحرص عليه لأنه بمثابه النور به تميز به التميين وفي الفرقان أفضل في الإنسان بين الحق والباطل قال واحذروا بني السرف والإفراط في كل ما تأتون ولتعلموا إلى جانب ذلك أنه لا سرف في الخير كما أنه لا خير في السرف لا, لا, لا شرف في الخير كما أنه لا خير في السرف قالوا هذه العبارة مما ينسب لحاتم الطائي اورد ذلك القرطبي في تفسيره كما اورده الحموي في خزانه الادب لحسن بن سهل وقد صاحب المستطرف الفن فقال وقيل الحسن بن سهل لا خير في السرف فقال لا سرف في الخير فقال بل لطلب السوق المعرفه قالوا له لا خير في السرف هو الذل الكريم قال لهم لا سرقة في, <تصفيق> <تصفيق> في, في الخير قال لهم يعني <تصفيق> شوية كده يعني ما يبالغين كل الحفاظ الكرام كده وقالوا لهم لا خير في السرقة قال لهم لا سرقة في الخير قال لهم الإدارة وفصل معن خير ما ما ما هو كريم يعني ما هو حتى المطاع كريم فلما إن شاء الله جو هذا كريم مشى على الخروف ما لا على لا يا إخوان كفى عندي إسراء يعني فلمن قالوا لا خير في السرقة عشان ما يقع في المهمة الكبيرة عند فريند الثلاث قال لهم لا ترى في الخير ويسفر ورياح ونخل وغيره لا ترى في الخير كما أنهم لا حيرة يسر في والذين أعمالكم بميزان الاقتصاد والترجف كفة الاعتدال فليس هنالك شيء أبين نفعا ولا ألزم أمن ولا ادعى فضلا من الاعتدال لأنه داعيه الروية والأناه وهما يقودان الى الرشد والرشد دليل التوفيق ومن رفق فيما يأتي فقد دري به إلى مقام السعادة وطوان الدين هما, هما توفيق لله لله فاثروا بني الاعتدال والاقتصاد في كل امور دنياكم لان القصد في الدنيا يورث العزه ويحصن من الذنوب واحذروا بني ان تتقاعث باحدكم همته عن طلبه الاخره وطلاب الاجر بالاعمال الصالحات ولتعلموا انه لا غايه للاستكثار من البر ولا حد للعمل الصالح والسعي له ما دام يطفئ به وجه الله ومرضاته للفؤاد بقربه ومرافقة أوليائه في دار الكرامة، في دار في دار المقام والكرامة. النعيم المقيم وقيام ربنا من أهل النعيم المقيم. الإعجاب هو طمع ما قال يعني في العنوان يقم الإعجاب إنه شخص للصواب. يعني أول الباب قالوا في الإعجاب أنه آفة الصواب. آه يعني كثير من الناس لا يوفقون الى الصواب واهل الصواب يحذروا الإعجاب, الاعجاب يعني انفقوا للصواب ما يؤوف صوابهم هذا الا اعجابهم لانفسهم ها؟ أنهم لان العجاب التوفيق للصواب لكن لما تجي تعجب بنفس وفي رمرك العجاب بالنفس تنسى الله وتوفيق الله ومكر الله ولا تدري عقبة الأمر وهل اللي هو الصواب ظاهره عند الله مقول إلا ما فيه مما يرد ويضرب به وجهك يا ذا الأحسن تخاف الذين أتونا مأتو وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون نعم دل اللي سارعون في الخيرات في نهاية الآيات لا اللي سارعون في الخير وهم لها سابق قال ذلك لأن النفس إذا فدعت الأعمال الصالحة التي وفقها الله لها ونسبتها لغير الله صارت هذه الأعمال الصالحة حجابا لصحيرها عن الله الذي وفقه لكيها الأعمال الصالحة فلا يكاد معها يذكر ربه الذي وفقه ومع أن سر المسألة وروح النجاح القضية كلها التوفيق والتوفيق على التحقيق إنما هو من عند الله قال المولا وجل وما توفيقي على لسان شعيب المشكيني سرته والله وما توفيقي الا بالله بغيره في كتاب الله من عزتها وغلاوتها وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه امين لكن أثير النفس دائما الانسان يعني ملكته نفسه وعجبت نفسه وقال من كرمت عليه نفسه يا جماعه هان عليه دينه شوف سبحان الله لانو نفسي لي اطلعه اعاد وكل الشر مني بدا لكن الذي يعني الذي هو أسير النفس ودائما بدل يعني يذكر ربه ونعمته عليه ومنته يذكر نفسه ويقول كما قال الخاسر قارون قال انما اوتيته على علم عندي شو هته نسي الشقي ربه يزوي الإجاب ينسي وقال شقي في month نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله هناك سورك الحشر ولا تكونوا كالذين يعني ما يصلحون نفسهم يعني كان يصلحوها التواضع مش ذكر التعالي والأجاة كان يصلحها التواضع وشهد منا من الله لأن لكن لأنهم نسوا الله فنسوا مصلحة أنفسهم فصار أمرهم إلى حسارة ضوان نسوا الله فأنسوا أنفسهم ها هم الفاسقون شدة الآية خرجوا عن خان دائر الطاع ولذا يحذرون الشيخ رضي الله عنه من الأعجاف وإنه وجدت أسبابه ودواعيه وهي تحفث كبر من الإنجازات عنهم لان الاعجاب ثغره في النفس يلج منها الشيطان عدو الانسان لينفخ في معاطفه فيتعالى على غيره ويتكبر وبذلك يكون الخاسر الاكبر نعوذ بالله من ذلك وحتى لا يقع الناس في هذه المصيبه من شراكي وشباكي ديس اللعين نبه صاحب الحكم العطائية بقول شوف وما مع الطاعه صواب مشرك اذا وفق الانسان الى الطاعة لا شك انه ما شاء الله عليه وفق إلى الصواب شوف في التعامل مع الطاعه قال شنو صاحب الشتم العطيه فشتم قال لا تفرحك الطاعه لانها برزت منك وافرح بها لانها برزت من الله اليك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ودعك <تصفيق> ما بغلوه إلا أهله غير أهله ما ينتبه لهذه المعارف الدقيقة شوف فرق بين أن تفرح بالطاعة لأنها برزت منك وبين أن تفرح بها لانها بردت من الله اليك ولم يفرق بين هذا وهذا الا الفقان اللي اوتوا بصيره نافذه يفرقون بها بين الحق والباطل حتى اذا التبس وشوف سبحان الله هذه الحكمه طبعا شو راح كثيرين ومن ضمن الشراح ابن عجيبة صاحب يقاض الإمام في شرح حتم تعرفونه ذكر شرح لطيف يجذر بنا لك هو الاستياناس به هذا المقام قال شنو أول حاجة الحديث من سرته حسنته في رواية ظن حسناته وساءته سيئاته, سيئاته, سيئاته فهو مؤمن طبعا الحديث كده عمله كده مجمل من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن طبعا ده ممكن احتج بيه اللؤلؤ شنو اللي يفرح بالطاعه وكده عموما لكن قال والناس في الفرح بالطاعه على ثلاثه اقسام كمان فيها جسم ثالث رميس قال قسم صريح بها لما يرجون عليها من النعيم ويدفعون بها من عذابه الاليم فهم يرون صدورها من أنفسهم لأنفسهم لم يتبرأوا فيها من حولهم وقوتهم وهم من أهل قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد. برضهم كويسين لكن طبعا شيئا درجة أركع اسمح أسمح عثم فرح بها لما يرجون عليها من النعيم ويدفعون بها من عذابه الآليم فهم يرون صدورها من أنفسهم لأنفسهم لم يتبرأوا فيها من حولهم وقوتهم وهم من أهل قوله تعالى إياك العبد إياك طيب وقسم فرح بها من حيث إنها عنوان الرضا والقبول وسبب في القرب والوصول فهي هدايا من ملك الكريم ومطايا تحملهم إلى حضره النعيم لا يرون لأنفسهم تركا ولا فعلا ولا قوة ولا حولا يرون أنهم محمولون بالقدرة الآذلية مصرفون عن المشيئة الاصليه وما تشعون إلا يشاء الله وهم من أهل قوله تعالى واياك نستعين فأهل القسم الأول عبادتهم لله في لله ما له قسمنا منك يا لله نمت القسم الأول يعني السنة الأولى وأهل القسم الثاني عبادتهم بالله الله وبقدرة الله وبينهما كبير. فرق كبير ما بينهما فرق كبير يعني هي لله هي لله أقومنا <تصفيق> لان هي فيه لله فيها رائحه انها منك الى الله دفعت الثمن وتقبض المسما وهي الجنه النجاه من الناس دفعنا خشيه لكن الناقد البصير كان جاء عمله تكريم فتشوا لقاها مزيفه ما بالمجلب جاء املى محمد عقول ضربة يا <تصفيق> دروح والمجلب تشرب أي ما تروح ايشان كده يا اخي ما تتعامل معه كده بالله إيه بالله, بالله فضلك بس نعم تدخل قال يعني زي تدخل لجنة قال بي عزلي كده نعم شاف روحه 500 سنة يا جماعة ما شاف ليه حرام ولا يعني تكاسل ولا تقاعس عن طاعة يذكر الله ليلا ونهارا وطعام يجيه في مكان ولا مشغول بحاجة قال ده, ده يعني ده حساب كافي موفي عنك عند الله يعمل لي وأخر حين مطلع لما يجوه الهساء خلاص يبتدي عملك خالي انت حاسر يالله انت حاسر الهساء طرعا خاسران لا اهل ولا ولا ولا اهل فقال اهل القسم الاول عبادتهم لله و القسم الثاني عبادتهم بالله و بقدرة الله بينهما فرق كبير اه هو قسم الثالث ذا وقسم اه هو الثالث ذا ما دا قلت لك عشان كده اه الشغل ده اللي يتمشي لأهله لا ما, ما هي نحسها في الامور الدنياوية دي يعني ده طبيعي هذا الاختصاص عشان تريح نفسك. كان طبيب وكان مكانيجي كان أي أي حاجة. إذا بتمشي لزول الأب كان شغالا فيه وخبرة غيرة ماهر فيها ما بيدقز زي ما يقول جماعه ده بيريح فوالي مهما تدفع أكثر. قال لي قال أعطي الخبز إذا خباز ولو ياكل أقل نص. أقل ثاني نظيف ما في مجاعه. لكن تقول لا والله هذا بيخسرني كتير تخسره كله. فشوف أحل قسم الثالث، أحل قسم الثالث دخلوا بارك قالوا قسم الثالث فرعفهم بالله دون شيء سوى، فإن ظهرت عليهم طاعة فالمنة لله. وإن ظهرت فيهم معصية اعتذروا لله أدبا مع الله لا ينقص فرحهم إن ظهرت منهم دلة ولا يزيد إن ظهرت منهم طاعها ويقضى لأنهم بالله ولله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهم العارفون بالله إن جرع علي طبعا وقول عجيبا اعتذروا لله أدبا مع الله يعني أنه كان اعتذارهم لله ادبا مع قوله تبارك وتعالى في سورة النساء الايه كيسعة وسبعين قال ما اصابك من حسنة فمن الله عشان كده ان ظهر عليهم طاعة فالمن من الله طيب وما اصابك من سيئة قال فمن نفسك وارقلناك للناس رسوله وكفى بالله شهيدا ادبا مع الله لأنه هو يفعل ما يشاء ويختار ويقول ما فيش حد لا معقب على قوله قال وما أصابك من سيئه فمن نسي نسي من نسي ما ان اللهم ان حسناتي من عطائك في الحقيقة وسيئاتي من قضائك هي هذه الحقيقة لكن مع ذلك من قضائي خلقا وإيجادا ومنك فعلا واكتسابا من كلام ما في كلام قادبا اعتذروا ما وذلك رعاية اللي يقول في الآية السابقة لها قل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفكرون حديدا وقال الكلام بقباء في الآية الثمانية وسبعين في الثثة وسبعين فرق وعلى كيف يفعل ما يشاء ويختار لا يسأل عما عم يفعل ولا معاقب على قوله ولا كيفاش ما في؟ توان نم نشري، وجدت نشري إنشانة، لقى دونها قل. شو خلي بالك يعني معناها حس؟ الأدب اقتضاه شنو؟ اقتضاه قول الله عز وجل لأنه جمع في ت في ثمانية قال قول كل من عند الله فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يقومون حديثا. بعد قال ما أصابك من حسنة؟ فمن الله سمح له جل جلاله مالك الملك وما أصابك من سيئة فمن نفسك انت تقوم تلاوي تقول له الله ما من نفس منك تزادة ولا قيل حسن كده قال قال فإن ظهرت عليهم طاعة فالمنة من الله اللهم إنا حسناك من عصائك وإن ظهرت فيهم معصية مع أنها من قبل الله اعتذروا لله أدبا مع الله لأنه نسبها نسبها له داري اتخذت شماعة تقول لا ما بشيره شيء شيء شيء كمان عندك كلام ما أكيدك؟ وفي نفس الوقت باطنك مشاهدة بأنه كله من الله كله من الله لو كذلنا قالوا من الامر شون ما قتلناها هنالا قالوا ونحقين الله الضالف هو الأمر لله يا اخي يدت والله لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم و القط إلى مضاجعهن انت ذا تحتاج تحتاجه بس عن برزكم إلى ميزان القتال قتلكم القدر نافذ لو كنتم في بيوتكم ولو كنتم في ورد مشيدة ايه أهل القسم الثالث يعني الحقيقة يعني زي زي قلنا يا جماعة الناس ثلاثة الناس ثلاثة في منهم من يشهد ما منه إلى الله ما منه إلى الله وفي قسم ما من الله إليه والقسم الثالث ما من الله الا الله ولا اله الا الله ولا شيء الا معه <تصفيق> <تصفح> يا <ده في> <تصفيق> <تصفيق> ولا يسلم الانسان من الانزلاق في مثل هذه المسالك المعرفيه الدقيقه الا بصحبه اهلها المقربين الاخيار من العارفين بالله الواحد القهار فلذا ارسل الشيخ وبلى عليهم بقوله عليكم بني بإثار ذو الأخلاق الحسنة على غيرهم في مجالسكم جالسكم لأننا جمع مثل, ها... مثل, الم... مثل هذه المعارفة اليقينية الدقيقة الرقيقة الرفيعة لا تنال إلا من أهلها لحقا يقال ما هناك الشيخ الجيل بشام ربعام وقال شيء شم... لال فاتبع إمام المرسلين محمدا وكتابه في السر والاعلام ثاني فضل حاجه ما في حاجه في حاجه خلي بالك لكن بصحبة عارف متمكن ليريك منه حصائق الإنسان لا وصل إلا بالشيوخ لأنهم خلفاء رسل الله في الأزمان إذا قلنا في العلم الذنية الحقيرة التاب هذه إما مشيت الأهلها وفهموك لها وعرفتها براك ما تعرفش الرأس فما بالك بالمعارف الربانية وقدق الوصول إلى الله للمعارج لا بد الرحمن فسال الدين القديره عشان كده عليكم باثاب الاخلاق الحسنه على غيرهم في مجالسكم فصحبه الاخياء يا ما افلح من افلح الا بصحبه من افلح بعدين حقائق الايقان لانها يعني فوق مدارك العقل يا فوق ما ذلك العقل دي بتدبقى أسرار وأنوار ما عندها قانون مثال زمان ومكان وكيف وأين ومتى ما تضربات شغل يخرج كل قانون العقل والإدراك المحدود بغض اليمان والمكان ويعني وملكات الإنسان شيء فوق ذلك وهو محب أسرار وأنوار لا يتقيد بمعايير العقل هو فوق العقل علم علوم الفكر تحت لوائه فتقال وهي تجده قال كالمصحف فده ما في طريقه لتلقيه إلا بالصبر والاستماع والاتباع والتسليم لله قال له هو على ما لم تشد مش ما قال له كده العبدالصالح لتعين ناموزة <تصفيق> وبعد ذلك قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيئين حتى أحد يتلاف لكن لا محجي جيسا ما معقول يا اخي السفينه مالك عليه الولد كسلت ليه يا اخي يا في الاخر فدي bag... فوق العقل فلذلك انت لا تدركها الا بصحبه اهلها يعني ما افلح من افلح الا بصحبه من افلح عن طريق الاستماع والتسليم واتباع كده خلاص بدون سؤال لانه بعدين بيجي الاجاب عليك بالصبر بس انت لازم تسلم طالما انت جاي من البداية ببينة وبرهان على انك تأجاي فعلا لصاحب الشأن ثاني بعد تسلم أيوة. سلم إذا ما رمت كل غنيمه فعساك تحظى بالوساده القليله لكن تمشي تشتغل بهواك ومقاييس عقلك إذا كده شيخك عقلك أمشي أول ما عقلك هنا عقلك أنا لو إيصابة جايد شغع عقلك وشغلك وشغلك وشيخك هوا أجابك ليش مياه وابتصه إبتع عقلك من قبيك وابتصه إبتع عقلك من قبيك وابتصه من عقل هناك وأهل العقل أصحين فحسان عقلاء لفخر راضي قال نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلالوا وأرواحنا في وحشة من بسمنا وحاصل دنيانا اذن ومبالو ولم نسكن من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال ده الفقر وعنده ما اله الا الله لا يا حاج عجيب شديد لكن عرف ان المثل اثمى وابعد مما هو وصل اليه لان ليجا الروح واشواقه اللي افتعبتانه ماريو فلذلك وقايل اشغلانه بالبيان بالدليل والبرهان وكذا خلاص شيش بيعشنه حاجة الروح والروح يعني الذي يشبعها فوق عالم الخوف لأن اذا عن الرحق والروح من امر رب من له الخلق والامر توارث الله رب العالمين عشان كده قالوا ارواحنا في وحشه من الجسد وحاصل دنيانا اذن ورا والمعارف التي تنتج عن العلم اليقين علم الارواح يعني العلم الخفي ده معارف يقينية ليس فيها للشك من سبيل ولا يجي يقين من الأوقات تغير نظره تقول الله سبرك أن أعلانه في خطأ الفلاني وكده أو عدل ما في كلام لده ما ظنية هي هي يقينية يعني رب الأشياء على ما هي عليه ما بآثار لا فوال وصل فوال عين الشيء مش لأثره يعني مثلا الحرامي ما قصوا دربه وعرفه والأمن وصل لغايتنا بين الناس الآتاة لكن الناس اليقين جبه ذات رضبت فيها بمسفر ويست يمكن أسهل لكم أسهل حاجة ثانية <تصفيق> وفي تكون كنت اثر شبيه او كذا وقد يكون هو او, أو لا يكون يعني مثلا ظنيه ما يقيني قطعيه <تصفيق> لكنك يقيني قطعي اصلا ما في سبيل للشك ولا لي ما في احتماله عشان كذا هو في الاخر شعر بانه اروحه مستوحشه مع ان جسمه بوسيلة الإدراك المسلح وهي العقل الإنساني وصلت إلى قمة هذه لسه في ضمان عشان كلا قالوا وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحصل الدنيا ألم وبالك فلا بد من العلم اليقين القشري مش الاكتشافي الاكتشاف هذا الاكتشاف هذا يجب يسخ ذات الاكتشابة ده يعني ما بكم 100% مو لازم حتى نظريا بيقول لك والله الدواء ده بنسبة في المية في المية ما بيبو 100% كذا ما بيجي ب 100% يكون في هامش كذا ما بيعمل شو العمل المطلوب لكن لانه نسبته كبيرة خلاص يجاز يجوز راء وخلاص يعني ها ما في ده وصله لكن ده بس طوال طوالي 100% ما في طريقه احتمال واحد مخضرا بجنا هو ما تابع بعد التابعين بكثير لا لا هو جاء بعد التابعين بكثير زمنه يعني انا ما اذكر بالضبط كده لكن لعله في القرن الثامن او السابع الميلادي كده هو فصحبة الأخيار والفقو في الدين والتحلي بتقوى الله وما كريم الأخلاق هي صمام الأمان من المزالق وفي معية أهلها المختبين الذين هم أقبار هدى يهتدي بهم السارون ويسترشد بهم طلاب الحق الى رب بالعالمين يجتهدون في الاستكتار من هذه الخصال اللي هي اتفقوا في الدين والتحلي بتقوى الله وكرموا الاخلاق و... ولا غاية الاستكتار من مثل هذه الخصال طالما يصرع بها وجب الله مربان التعرف على عظمة الله وجلاله وكمالاته التي لا تتناها ولا تحصى ولا تصفى وكل ذلك من أجل بلوغ أعلى العلميين في درجات عباد الله المكرمين وفي ذلك فلتنافس المتنافس وما حصل حتى, حتى الإيقان ذاته يعني شوف حتى في في دائرة الإيقان اللي هي اللي ما فيها اللي اللي انتهت فيها احتمالات في الشك والتردد في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين يعني برضه هناك ذاته في في درجات تفاوض يعني لما قلت لكم يعني يبقى معناها اذا الصحبه الصحبه مهمه شديده عشان كده حاسس بدرجه الصحابه فضل صحبته النبي الكريم عليه الصلاه والسلام والذي الوصلوها في التمتع بحقائق الايقان وحال انهم على بين من امرهم ما من لغة الإنسان بعدهم مهما ما اجتهد لأنه امتازوا عليه بشنو بالصحبة والقرن اللي أخذوا به إشعاعات من ذلك السراج المنير عليها ورصات الإسلام ودخلت هذه الانوار الأسفار في قلوبهم وعملت فيهم عمل وصلوا مراحل أنه بعدهم <تصفيق> وده مرجح كبير ده مرجح كبير خلاص. ولذلك اعانيه الصحبه مهمه صحبه الاخيار مهمة شديده عشان كده الشيخ قال عليكم بني باثار ذيل الاخلاق على غيرهم في مجالسكم فبعضنا الناس ابناء بيئتهم الانسان بطبعه يتاثر ويؤثر فعشان كده يعني تخير الاخيار في الاختلاف بيهم والاجتماع بيهم ده مهم شديد طيب قال لا يغرنكم المحسنون لما جفلوا ده الكلام ده يشوف امتداد لذا اياكم والاعجاب مفخم الصواب للعنوان الاخير قال عليكم بنية بمراجعة عملكم وإحصاء كلمكم بعرضه على الحق فإن في مدانه فثبتوا عليه وان خف في موازينه فاجتنبوه يا جماعة يعني أفضل وسيلة لبلوغ أحوال الاستقامة على الحق حفظة لسان جماعة الله يا جماعة يا أيها لن يأمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيجة يصلح لكم اعمالكم ويغفل لكم من الموضوع وما يقال لها وصرت اقفازه <تصفيق> فهوذا ما سال انسان لو جبل على اللسان يتولى الله ولذان لو ذاته ولذان لو في المهالك واللسان انسان لكم بغض اللسان و و و و و إلا قولا ثبيدا، يعني تقول الله وقوله قولا ثبيدا يصلح لكم أعماله. يعني شو؟ استقمت على السداد في قولي يتولى الله وصلح أعماله ويصلح من دونه. الكلام نسي. بعد يعني شو عليكم كلمكم. يعني كلمكم. يا قال عارفون وراجعت عملي واحفائي كريم. احفائي كريم. لا يو احفائي كريم. ترخيها يا سأ. لأنه لأنه يعني. الكلام الكلام ذاته هو من العمل من الكسف الانسان يحاسب على كلامه كما يحاسب على فعله يحاسب على قوله من, حسب... من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيها قال فإن رجح في ميزانه تضبط عليه الحق دي الحق دي عنده ميزان وعنده موازين وميزان الحق عز وجل هو كتابه الكريم الميزان كتابه لأن المولى عز وجل يمع في سورة الشورى الآية 17 قال الله الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الكتاب والميزان ومن هذا الكتاب تفرعت موازين وهي بقية مصادر التشريع من سنة وإجماع وقياس يستمد منها العلماء حكم الله وهو الحق الذي يجب اتباعه وعرض كل فعل عليه قبل الإقدام أو الإحجام فقولهم عليكم بمراجعة عملكم وإحصاء كلمكم بعرضه على الحق فإن رجحت ميزانه اللي هو الكتاب خلاص دا المرجعية تقول يعني ما فعل شي تعالى ما فعل باب كل ما تبع ما لديت فإن لم تجد في كتاب الله أمشي شوف ميزان السنة ما سيري فإن لم تجد شوف ميزان الاجمع فإن لم تجد ميزان القياس في الموازي البقية الموازين فإن رجحت ميزانه فاتبت عليه اهااا واذا مرجح في, في, في, في ميزان الحق وخف فيه وكذلك خف في بقيه الموازين وان خف في موازينه يعني ذلك يرجح في, كتاب في ميزان الكتاب ولا في ميزان السنة ولا ميزان الاجماع ولا القياس اجتنبوا طوارئنا ودمين واجتنبوه ولا يغرنكم بانفسكم المحسنون لما جهلوا القائلون بما لم يعلموا فكل أحد بني أعلم بنفسه من غيره فلا يغرنكم بالله غرار قل تعلموا منها ما يجهله غيركم فتعكف عليه تثقيقا وتقيما ولينفرد كل منهم بني بذلك في خويصة تفرد من يعلم أنه خلق وحده وسيموت وحده وسوف يبعث وحده ويحاسب وحده ويسعد عما صنع ويجزى بما عمل وحده يوم لا يجري والد عن والده أو ولدي ولا مولود هو جهد عن والده فاتبعوا نهج الحق وهدي الدين وطريق الهدى فإن الله قد جعل الدين حرزا وعزا وما بتغى أحد العزة والجرى في غيره إلا ادله الله وأكبره على وجهه وإن أملى له طويلة وأنجز بني بالخير إذا وعدتم الزؤل كانوا وعدت وعشمت ما تقطع الدين أي حاجة إذا وعدتم وإذا آهدتم فإن العهد كان مسؤولا وقبلوا الحسنة من القول والفعل واتفعوا بها وغاء من غيركم وانتج بينكم المودة والعفقة وغفظوا منية جنح الذل من الرحمة لمن كبر من أهليكم فإن توفير الكبير من السنن القويم وغضوا الطرف بنية عن كل عيب بدا لكم منهم فانه احرى ان يربط بينكم رباط الثقه والتقبل والرحمه ما تتفقط ايها الناس ما كويس ما كويس كون الانسان يتسقط عيوب الاخرين وبس ما يغله واحد زل ولا هف بس لانه كونه وجد كنذه يشنبك كلكم خطأ، <تصفيق> وليس كل منكم بني عن الكذب وقول الزور والعمل به وحري بمن صام عن الكذب أن يفرط، أن يفترق بحلوة الصدق في مقام الصدقية. شوف مقام الصدقية له خلاص منو غالي له هو، فإن الصادق لا يزال يتحرك صدق حتى يثبت عند الله. صدق الحديث صراحة، الحبيب صريح شيء أو شيخ. دون ما تعب ونصب غير أن أمسك عليه لسانه عن الكذب هذا الخط شوف ما هنا أيضا أية عيّت الأحزاب يصلي لكم أعمالكم ويرفع لكم يوم يوديك على بس يقدر عليه لا إله إلا الله وجلو بني أهل النميمة عرض وإكم فبالعلوم لأن النميمة خاتمة المآثم إذ لا يقال صاحبها لا يقال عن مين إخالها يعني, يعني إذا وقع هلاش بيخليش وبعث ليك ما في الدفتر لا يقال صاحبها ولا يسلم لمن حملها صاحب كما لا يستقيم لمن صع لها أمر فاحذروها فإنها نار تأجج في شؤون فساد الفويا واصلوا بني الضعفاء من قومكم وصلوا أرحامكم واستغوا بذلك وجه الله وعزة أمره في الدنيا وحسن تواب الآخرة وقوموا بني في أحبابكم بالحق واسعوا بينهم بالمعرفة والإصلاح الذي ينتهي بكم وإياهم إلى سبيل الهدى وآثروا بني الوقار والحلم والرفق واجتنبوا العجلة والحدة والطيش والغرور فيما أنتم بسبيله فإن الحدة ألغام الشده الغامم المتفجره ذا يزايد يا حسينك يا في فإن ألغام تصد الناس عن طريق الحق وان في الطيش والغرور دعشاهه تسد منافذ القلب فلا يجاد اي لا يتكرم عليه بنور الحكمة يا رشيم يا مولانا عشان هو دي مصيبه كبيرة وان في العداله توافني لكل اب كان حاليا بالادراك اها ولا يغرنكم قوله ولا يغرنكم بانفسكم المحسنون لما جهلوا او قائلين بما لا يعلموا لامتداد التحذير من كل ما يعجب النفس لذلك ما قال اياكم الاعجاب انو فرقسوا الصواب اها كما يعجب الناس لا تعملوا حسابكم منه الناس يعجبوا ويطبله وهو ويبالغ في الإطراء والثناء ده لعمل حسابه ولا كلام بحبه يوده للحقام الآن نصفقه ونطبله ويغشوه لما يغبئه <تصفيق> يعني المرة دي الأجاب لا من النفس فحسب بل أيضا من الناس يعجبون بأشياء مع جهلهم بحقيقة أمرها ومآلاتها من عيثها أخي ويبالغون في الثناء والإطراء ويحسنون اعمالا مع كونهم لا يملكون معايير الحكم للحق عليها فصار اعجابهم وثناؤهم ناشئون عن الجهل والهوى وليس له حظ من معايير الحق والعلم فمن غره من الناس مثل هذا الثناء فهو المغروحة فسيم يا كلام الناس طبكته يا نسكين الله يطحق عليه بعد الشيطان ذاته اكبر اللي هو اسم الغراء ذاته الغروب مش الغروب بعدين ما بي يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما أنتم شوف يزوق بعد ما يسويها في الناس اما يقبل زور يبغالي جماعه ده كله عشان يعني تشرب ما تروى وتندم ما تخلف من الندم ولذلك على العاقل أن يعمل على محاسبه نفسه الذي هو أدرى بها من غيره ولا يغتر بقول غيره من الجهلاء واهل أو حتى من غيره فإنهم لن يغنوا عنه من الله شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الكل في ذلك اليوم يطلب خلاص نفسه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنين كل امرئ بما كسب رحيم والإنسان أدعى بنفسه من غيره بل الإنسان على نفسه وصيره ولو ألقى معادرة وحتى لا ينخدع المرء بتحسين الجاهلين وإعجابهم بكل ما يصدر عنه فليقل عند سماعه لما يقولون كما قال الصديق الأكبر ولله الله لأن أوقع صدقه ولله دائما لما الناس يشكروه ويقول يقول اللهم جعلني خيرا مما يظنون ولا تأخيرني ما يقولون اعفلني ما لا يعلمون وشغل مع ما عالدها ما عندي شغال اه <تصفيق> تشكر <تصفيق> ولا تنبس من شغال <تصفيق> اللهم جعلني خيرا مما يظنون ولا بيحدون لهم يعني معناها الكلام اللي تقول لنا ان شاء الله يبقى احسن عليه ذات اذا شدت وصلت منها من الان هسائل الله اكون اخير على فلا تقولها ولا سأخدمي يا ربهم ما يقولون وفي لي ما لا يعلمون مم. كما أن علي يعني الذي من أجل الحق كتيا من النفس دوما ومن هذه الحق كتيا من, من النفس دوما أصل من الأصول عند أهلي فربيت النفوس خزكيت الأرواح الأطباء أطباء النفوس قالوا أصل كل معصية وشهوة وغفلة والشهوة وغفلة كل ودى النجم الأقل النجم من بعين المعطية والشهوة والغفلة الودى النجم دير جن من وين قال أقل هين قال الربع عن <تصفح> <تصفح> <تصفح> <أتحنك> <تصفح> <تصفح> الرضع <على> النفس هذا من ما الربع عن النفس مروري <تصفح> ولو أشرق لها النور نعم <تصفح> <تصفح> <تصفح> قال أصل كل طاعة وإفثة ويقظة على طوالي ما شاء الله المنجيات دل المنجيات اللي متنزل أعلى الدرجات الطاعة والإفثة واليقظة انتي بقى ديل عارف يعني مقبل على شأنه عدم الرضا عنها ترفت ديل؟ ففاخر له سر المعصيه والشحوص والعقله وفتح ليك ابواب الطاعه والعشق واليقظه والانتباه والاقبال على الله كلها قمر اي توق نفسك لا تامن غوائلها فالنفس اخبث متبعين شيطان نبي لما تجي اقولك شنو اقولك يا طالب <سؤال> واحنا نحفظ هاي القضيه ولاك اخواني والله في كل وش يا الله يا الله يا منجع الخرف يا احفظنا شوي اطفش من سيء الله سبحانه وتعالى يطفينا على طيبه وادنا في صلى الله وسلم وبارك علينا من كثر ما انا عمري من فردي وطردي يعني اكر رحمين سبحان ربي ربي تعمصفه سلام مع مصري والحمد لله رب العالمين الله لا إبراهيم. رسول الله.